Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Qul, a'udhu bireb innaas Malik innaas, ilah innaas Min sharr al-waswasi al-lazhi yuaswis fii sudur innaas min al-jinnati wal-naas bismillah ar-rahman ar-rahim qul a'ozu bireb innaas malik innaas ilah innaas مِن şerri al-waswasi al-kannaas Al-lazi yu-waswis fi صudur innaas Min al-jinnati Qul, a'uðu bireb innaas, malik innaas, ilah innaas, min şerri al-waswasi al-khan-naas, al-lazi yu-aswis fi